بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى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 فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا انا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدهم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 أعوَّتِ أعينُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المؤونة نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمؤوهم النار كلما كذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر في آيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين من وتقيمون ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تكون في مريت من لقاء وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمتين يهدون بأمرنا لم وكانوا بآيات لا إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون